أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المنشر قائم بِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنْ مَرَجَ بينكم ما بر. لو لو و منجان of ai. مولا سبق وجزو ربك ذو الجلال وبالكرم ولا يا إلهي ربك ما لي كل من علي for Yeah! وانا قُرع جواري للمول شعا في البحر اكدنا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا ليل يا رب قمت كذبان سَنَنْظُرُ بُلُงُكُمْ أَيُّهَ الْفَقَلَانَ كَذِى أَنَّ أشار الجن والإنس إن أن تنفذوا من أكفر به این I'll be I I I So و من You love Love I به ذهب به